ahiya tiya al daziyna yetakabbarun fiol ardi bin gyayri ilhắc wo iiyo Bodenhi kolaniyuO biha wa inryo kolaniyttila ayati wa